بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءه في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا ابي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز مسحفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله الحديث 40 عن عائشه رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه البخاري واللفظ له ومسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد سبق بيان الفرق بين الحيد والاستحاضة من يذكرنا بالتعريف الحيد والاستحاضة أه الحيض لغة السيلان ومنه قولهم حاض الوادي يعني سال نعم نعم دوء مخصوص في وقت مخصوص على صفة مخصوص ومواصفات دوء الحيض ما هي من يقولها عبد الله المخرج من قعل الرحم عبد الملك الرائحة نتنى اللون يميل إلى السواد آه. الاستحاضة أخف سيولة من الحيض هذه علامات يميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة نعم فعن عائشة رضي الله عنها قال الإمام عبدالغن المقدس في الحديث الأربعين من عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين يعني كان يأتيها الاستحاضة سبع سنين ولا شك أن هذا فيه نوع مشقة فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أمرها أن تغتسل عموما ولم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة ولذلك ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنبرية إلى أن الاغتسال لكل صلاتين مستحب وليس بوجه وإنما الواجب عليها هو أنها تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة هذا هو الواجب عليها أما الاغتسال لكل صلاتين فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجو انت يسر لها ذلك انت يسر لها ذلك فإنها تغتسل وقاس العلماء على ذلك يعني في وجوب الوضوء لا في الاغتسال من به سلس البول الذي لا يتحكم في البول وينزل البول رغما عنه فإنه يصلي على حاله ولكن يتوضأ لكل صلاة ولكن يتوضأ لكل صلاة لا يصلي صلاتين بوضوء واحد لا يصل صلاتين ببطوء واحد وقاس العلماء ذلك على المرأة المستحاضة على المرأة المستحاضة وكثيرا ما يأتي أو غالبا ما يأتي سلس البولي بسبب جهل بعض الناس من أنه إذا قضى حاجته وأراد أن يستنجي فإنه يضغط على الذكر وينتره حتى ينزل ما به من الماء وربما يؤدي ذلك إلى ضعف في العضو ويؤدي إلى سلس البول كما قال العلغة ولذلك كره جمع من أهل العلم المحاققين فعل ذلك وعدوه من الوسوسة لكن لو شعر الإنسان بشيء على ثيابه يكفيه أن ينضحه يعني يرشه بالماء ويصلي فيه إذا شعر بشيء يصلي ينضحه بالماء ويصلي فيه والحمد لله ولا يفعل ذلك لأنه قد يضر بنفسه واجب المشقة لنفسه لأن المشقة الأجر على قدر المشقة إن كانت المشقة غير متعمدة يعني جاءت مصادفة لا قصدا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أما علمتي أن أجرك على قدر نصبك هذا فيما إذا جاءت المشقة بدون قصد أما قصد المشقة فهذا مخالف للسنة فذلك لما رأى النبي عليه السلام هو يخطب رجلا يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يكف في الشمس ولا يستضل وأن يصوم ولا يفتر فأمره النبي عليه السلام أن يجلس وأن يستظل وأن إن شاء صامة وإن شاء أفتر فنهاه عن الممنوع والذي فيه مشقة وأمره بما يستطاع وهو الصوت نعم الحديث الحادي والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب رواه البخاري ومسلم فكان يأمرني فأتزير فيباشرني وأنا حائض رواه البخاري ومسلم وكان يخر يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض رواه البخاري ومسلم وهذا هو الحديث الحادي والأربعون من عملة الأحكام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وهذا فيه دليل على نظر الرجل إلى عورة المرأة إن كانت زوجته وأنه لا مانع أن يغتسلان من إناء واحد وأن يغترف الجنب بيده غرفة وتقول غرفة وغرفة قراءتان أن يغترف غرفة أو غرفة بيده من الماء وأن هذا لا يجنب الماء أو لا ينجسه لأن الجنب ليس بنجس. كما قال النبي عليه السلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما انخنس أبو هريرة من النبي عليه السلام لما رأه في الطريق فقال يا أبا هريرة يعني سأله عن ذلك قال كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وأجمع العلماء على طهارة المؤمن حيا أو ميتا إلا ما كان منهم من اختلاف فيه رتوبة فرج المرأة أو رتوبة فرج الميت فهذا فيه نزاع والأظهر الطهار المؤمن لا ينجز عموما فتخول عشد الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وفي رواية فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائط وهذا خلاف ما كان عليه أهل الكتاب اليهود حيث كانوا إذا حاضط عندهم المرأة لا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها وإنما يجعل لها مكان في داخلة الدار وحدها كأنها بهيمة والعياذ بالله ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها فلما جاء الإسلام فباح من الحائض كل شيء إلا الجماع فالإنسان أن يتاعب وأن يباشر فيما دون الفرج وأن يقبل والمرأة حائض ولا مان من ذلك أبدا. بل تت... ولكن تأتزر المرأة يعني تضع الإزار على موضع الجماع حتى لا يحوم حول الحمع فهذا جائز للرجل من المرأة لا بأس بذلك وكان يخرج رأسه إلي وهذا يدل على أن من مخاصر الشريعة مخالفة أهل الكتاب مخالفة أهل الكتاب وإجاء في غير ما حديث الأمر بالمخالفة من ذلك ما رأوه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال خالف اليهود والمجوس حف الشارب وعف اللحة وقال خالف اليهود والمجوس فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم وغير ذلك ما لحديث والشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف من أعظم ما كتب في ذلك أسماه ها اقتضاء الصراط المستقيم يعني مقتضى الصراط المستقيم الإسلام مخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجعي تقول رضي الله عنها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف لأن غرف النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتح في المسجد وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائط وفي رواية فأرجله يعني أسرحه وهذا يدل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يفسد اعتكافه ويبقى على اعتكافه وإنما المعتبر في إفساد الاعتكاف هو إخراج القدمين وتنازعه في القدم الواحدة ولذلك في مسجدنا مثلا هنا ما يحاذي هذا الجدار إذا أخرج الإنسان رأسه معتكف لا بأس أما إذا أخرج قدمه أو قدميه فإن اعتكافه قد بطل وفسه وعليه أن يعاود من جديد فكان يناول كان النبي عليه السلام يناول عائشة رضي الله عنها رأسه فتغسله أو ترجله وهي حائض وهذا أيضا فيه الرد على أو فيه مخالفة اليهود في مقاطعة المرأة إذا هي حاضط وفي الحديث السابق أو في الرواية السابقة في الاتزار أن الإنسان يأخذ بالأسباب المانعة في الوقوع من المحرم في الوقوع في المحرم فالاتزار من أجل أن يجامع رجل المرأة لأن هذا من الكبائر مجامعة المرأة وهي حائض هذا, هذا من الكبائر وتنازع الولماء في الكفارة هل هي دينار أم نصف دينار والمختار أنها دينار إذا كانت في، أول الحيط لأن الرجل قريب عهد بجماع امرأته ونصف دينار إذا كان في آخر الحيط وبعض العلماء لا يثبت في ذلك شيئا والأظهر إثباته لأن الرواية في ذلك مختلفة بين الدينار والنصف دينار ففرق العلماء بين أوله وآخره يعني الحيط والدينار كم يساوي من الجرامات في زمننا من ثلاثة ونصف إلى أربعة وربع جرار من ثلاثة ونصف إلى أربعة وربع من الذهب إذا أتى الرجل امرأته وهو يحائط لأن الله عز وجل قال قال سبحانه في سورة البقرة واعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا أيضا فيه دليل للجمهور على منع الحائض من دخول المسجد لأن النبي عليه السلام كان يناوله يناولها رأسه وهي في المسجد وهي في بيتها وهو في المسجد وأما ما جاء في حديث ناولين الخمرة يا عائشة والخمرة موضع السجود. ناولين الخمرة يا عيشة الخمر الموضى الذي يسجل عليه المصلي فهذا كان مرورا وليس, وليس مكثا في المسجد وقيل ناولين الخمرة يا عيشة يعني من غرفتك أنه قال إني حائض قال إن حائضتك ليست في يدك يعني لا مانع أن تمر مرورا من المسجد لكن منعنه والمكث في المسجد نعم وبعض علماء يرى جواز مكس المرأة في المسجد نعم الحديث الثاني والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم نعم وهذا والحديث الثاني والأربعون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أعلم نسائه عليه السلام مطلقاً بالأحكام وكان إليها المرجع وهذه ثلاثة أحاديث ترويها أمنا عائشة رضي الله عنها وتباً للرافض عليهم لعائن الله المجتابعة الذين من أبغض نساء الأرض إليهم عائشة مع أنها أحب الناس رجالاً ونساء لقلب النبي عليه السلام كما عند البخاري في كتاب الجهاد والسير في غزوة ذات الرقاع لما جاء عمرو بن عاص النبي صلى الله عليه وسلم هو متوشح بردة له والليلة باردة فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة الحديد فأحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام هي أبغض الناس إلى قلب الرافضة وهذا كاف في بغضنا لهم وعدم اتحادنا واتفاقنا معهم فأن لرجل المسلم أن يصاحب أو يرافق أو يحب من هو من يبغض أحب الناس إلى رسول الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها والإخوان في زمننا حاولوا التقريب مع الشيعة ومحمد حسان يقول لقد عائس الشيعة مع المسلمين زمن طويل ولم نر اختلافا نعم صدقت أنت لم ترى اختلاف لأنك أصلا لا تعرف ماذا تختلف صحيح والعجيب في الأمر أنه يزعم وتتنمذ على يدي الشيخ محمد بن صالح بن وثيمي بل يزعم أن الشيخ أذن له أن يخطف في مسجده في منيزة سبحان الله هذا شيء عجيب جدا نسأل الله السلامة والعافية بل يزعم ما هو أشد من ذلك فيقول إن خالداً خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل يوم من المسجد وأنا أعطي درس يقول هذا في الرؤية يعني ولكن الرؤية كفلق الصفح عنده يقول دخل فلما رآني أعطي الدرس ونظر الناس إليه إلي يعني إلى خالد أبي سريمان طبعا لو دخل الآن خالد ماذا نفعل سنقوم نقبل رأسه جميعا وأنا أولكم فلما دخل خالد ماذا فعلوا نظروا اليه فقال لا تلتفتوا انكم انا العالم طبعا الرسول امام الله الله الله يعم الشيخ الله اكبر ما هذا العبث سبحان الله نسال الله السلامه ترى نعم فتقول عشرة رضي الله عنها وهي أعلم نسائه عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وهذا يدل على عدم نجاسة بدم المرأة الحائض وأنه لا مانع من أن يتكه الإنسان في حجر امرأته وهي حائض وهذا فيه الرفق بالمرأة والرحمة بها حتى في حال حيضها ويقولون عن أهل الطب أن المرأة في حال الحيث يكون عندها نوع من عصبية وسرعة الغضب فتحتمل في هذا الوقت فكان النبي عليه السلام يتكي في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن وهذا يدل على جواز قراءة القرآن من المكان الذي فيه نجاسة لأنه قد يصيب البدن أو الثوب شيء من النجاسة فلو قرأ الإنسان القرآن في الطريق وبجواره زبالات أو نجاسات لا مانع لا أحد يمنعه من ذلك لا مانع من هذا فيقرأ القرآن فهذا في جواز قراءة القرآن في حج الحاذ لأنها طاهرة البدن والثياب وأما الحاذ فإنها لا تقرأ شيئا من القرآن لا تقرأ ولا آية من القرآن إلا إذا كانت معلمة تدرس البنات فتقرأ أو خافت النسيان فتقرأ ولكن بدون مس باليد تقلب المصحب بسواك أو خرقة أو قفاز أو منديل أو ما شابه ذلك نعم طيب لعلنا اكتفئة اليوم بهذا القدر أو نأخذ الحديث نكمل الباب طيب أكمل الباب الحديث الثالث والأربعون <تصفيق> عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه البخاري ومسلم الله أكبر هذا هو الحديث الثالث عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا فقلت ما بال الحائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني لماذا تقضي الحائد الصوم إذا حاضت وأفطرت تقضي الصوم وهي لا تصلي ولكن لا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله حرورية أنت حروراء بلد في الشام نشأ فيها الخوارج وظهر فيها الخوارج وكان ينسبون إليها تعرب ببلد الخوارج كان زي ما نقول الآن قطر بلد مأوى للخوارج مثلا أو بلدة كذا مأوى للخوارج مثلا فحروراء كانت مأوى للخوارج وفيها نشأوا فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل يعني لا أسأل للجدال وإنما أسأل من أجلي التعلم وذلوا على أنه من سأل من أجل الجدال أو سأل في رد النص فإنه يشدد عليه لسأل انسان يرد النصوص سبحان الله إليم كنت أنا أبو دحية ودخلت المرأة فقالت الموظف النبي قلت لها بارك الله فيك لا تقسم بغير الله قالت لنا عملنا كل حاجة معتشغل القسم بغير الله فسبحان الله بعض الناس ليس عنده تأدب مع النصوص ليس عنده تأدب مع النصوص خلاص قال رسول الله من كان حالهم فليحلب بالله أو ليصمت يجب الإنسان يقف انتباه ينتبه ويعظم النص ولا يقول يعني احنا عملنا كل شيء لم يبقى إلا هذا مثل هذه هذا لا يعمل شيئا كل شيء يقول ما عملنا ما بقي إلا هذا ما بقي إلا هذا ما بقي إلا هذا ما بقي إلا هذا إذن ماذا بقي ما بقي شيء ما خالت شيء إلا خالفت فيه ولا حول لا قتل الله بالله فقالت حرورية أنت فقلت لست بحرورية ولا تني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك وانظر إلى تعظيم النصوص وانظر إلى الرجل الحكيم العظيم من عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بخضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يبا إذن هنا لا يوجد إلا في الحكم إنما فقط العلة تعبدية لماذا نقضي الصوم ونقضي الصلاة لأننا كنا نفعل ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سأل إنسى قل لماذا تفعلون هذا في عهد الرسول نقول لا لا تتعدى حدودك قف هنا انتبه هذا خط أحمر لا تتعدى لا تقل لما في التشريع لماذا شبع الله هذا